علم الأصول من أهم المباحث فيه مباحث الألفاظ من أهم المباحث في علم الأصول مباحث الألفاظ مباحث الألفاظ يبحث فيها عن الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام الخاص والمطلق والمقيد اللي احنا على شكل اختصار بحثناه مباحث الألفاظ الأوامر النواهي المفاهيم العام والخاص المطلق والمقيد خلاصة جميع هذه المباحث قاعدة واحدة خلاصة جميع هذه المباحث قاعدة واحدة وهي أصالة الظهور وهي أصالة الظهور يعني شنو يعني المعنى الذي يظهر قرفا المعنى الذي يستظهره الناس من الآية المباركة والرواية الشريفة المعنى الذي يفهمه الناس على شكل ظاهر هذا هو المعنى يعني حجة فمثلا الامر, الامر صيغة الامر مادة الامر ما ظاهر في اي معنى في معنى الوجوب فالوجوب فالأمر في الوجوب يكون شنو حجته؟ النهي ظاهر في شنو في التحريم هذا يسمى باصاله الظهور اصاله الظهور يعني أكو احتمال الخلاف لكن الأظهر والظاهر هو المعنى الأول مثلا لفظ اسد لفظ اسد إلى معنى حقيقي إلى معنى شنو مجازي المعنى الحقيقي إلى شنو السلام عليكم المعنى الحقيقي شنو الحيوان المفترس المعنى المجازي شنو الرجل الشجاع فإذا قال رأيت أسدا وماكو كرينا المعنى الظاهر يعني اللي يفهم العرف شنو هو المعنى الحقيقي فاصاله الظهور تعني هنا اصاله الحقيقة فأصالة الظهور تعني هنا اصاله الحقيقه يعني اكو احتمال الخلاف الخلاف شنو يعني زمان المجازي لكن هذا الاحتمال شنو ملغا هذا الاحتمال غير معتاد به إذن ما يعتمد عليه الفقيه ما يعتمد عليه الفقيه في استنبام الحكم الشريف والسلام عليكم ورحمه الله في استنباط الحكم الشرعي شنو هو قاعدة أصالة الظهور قاعدة أصالة الظهور سلام عليكم ورحمة الله هذا سر البحث وجوهر الكلام في مباحث الألفاظ اللي تقريبا يشكل نصف علم الأصول نصف علم الأصول يشكلها شنو مباحث الألفاظ الأوامر النواهي العام والخاص المطلق والمقيّد، المفاهيم شنو سر الحجية في هذه المباحث؟ أصالة الظهور أصالة الظهور يعني شنو يعني لازم يكون المعنى ظاهر حتى يتمكن الفقيه من التمسك به فالأمر لو كان له معنيان المعنى الأولى الوجوه والمعنى الثاني الاستحباب الفقيه ماذا يعمل يعمل بالمعنى الظاهر المعنى الظاهر شنو الامر هو الوجوب صحيح لا فاصاله الظهور تقتضي ان يدل الامر على الوجوب اصاله الحقيقه هي أيضا فرع من اصاله الظهور الاسد رايت اسدا المراد هنا المعنى الحقيقي مو المعنى المجازي ليش لاصاله الظهور احل الله البيع هذا مطلق على رأي الشيخ عبد الله دي الفرلي أحل الله البيع هنا نحن تمسكنا بإطلاق الآية وقلنا البيع سواء كان بلغة عربية أم غير عربية البيع حلال وصحيح صحيح له أحلى الله البيع من وين استفدنا هذا الشيء؟ من اصاله الظهور أصالة الظهور يعني شنو؟ يعني المطلق ظاهر في الشمولية المطلق ظاهر في عدم التقييد أكرم كل عالم هذا مثال للعموم نحن استفدنا الاستغراق من أين استفدنا الاستغراق من اصاله الظهور؟ يعني شنو يعني العام مو في الاستغراق بالنسبة إلى الأفراد. إذن كل المباحث التي قرأناها ترجع هذه المباحث إلى قاعدة واحدة وهي قاعدة اصاله الظهور. اصاله الظهور يعني ظهور اللفظ في هذا المعنى. يعني العرف يستظهر هذا المعنى يفهم هذا المعنى لاحظوا الأصول اللفظية تعريفها شنو الأصول اللفظية؟ هناك أصول عديدة مثل اصاله الحقيقة مثل اصاله العموم مثل اصاله الإطلاق هذه أصول لفظية يعني شنو أصول لفظية؟ يعني قواعد تبينوا لنا المراد من اللفظ اصول لفظيه اصول على قواعد لفظيه يعني تبين المراد من اللفظ اصول لفظيه اصول بمعنى قواعد لفظيه يعني شنو يعني تبينوا لنا المراد من اللفظ اللي امثلتها شنو اقسامها اصاله الحقيقه مثلا اصاله العموم مثلا اصاله الاطلاق مثلا وهكذا ونرجعها جميعا قلنا الى اصل واحد جوهري واصل واحد اساسي اللي هو اصاله الظهور اصاله الظهور يعني شوفوا احنا ما نقول اصاله الحقيقه بالنسبه للمعنى الحقيقي والمجازي اذا كانت هناك قرينه للمعنى المجازي رايت اسدا يخطب رأيت أسدان يخطب يعني الحيوان المفترس ولا الرجل الشجاع؟ الرجل الشجاع اعتبار الحيوان المفترس هو ما يخطب. هنا نقول بأن المراد المعنى المجاز مو المعنى الحقيقي. تدرن ليش؟ الظهور أيوة. ايضا أيضاً لأصلت الظهور. لكن هنا باعتبار أن موجوده مثل ما تفضلت، فأصالة الظهور تكون مؤيدة للمعنى المجازي. يعني ال الذي يظهر من هذا اللف هو المعنى المجازي. فإذا أصالة الظهور هي العمد. إذا أصالة الظهور صاندت وبيّنت المعنى الحقيقي نقول بالمعنى الحقيقي، وإذا أصالة الظهور قالت بالمعنى المجازي نقول بالمعنى المجازي هكذا. إذن تعريفها يعني تعريف الأصول اللفظية هي قواعد وضعت من قبل العلماء يعني بينها العلماء جعلها العلماء العلماء يعني علماء الأصول لإثبات مقصود المتكلم المتكلم منه المولى عز وجل عند الشك به يعني عندما نشكه في مقصود المتكلم في مقصود المولى ما ندري مثلا أراد المعنى الحقيقي أم أراد المعنى المجازي هناك قاعدة وضعها العلماء تسمى بقاعدة أصالة الحقيقة فنقول أراد المولى المعنى الحقيقي إذن هذه القواعد وضعها العلماء ليش لاثبات مقصود المتكلم مقصود المتكلم يعني مراد المتكلم يعني ما اراده المتكلم عند الشك يعني انما نشك في المراد اما اذا ما اكو شك نحتاج الى قاعده نرجع اليها إذا ما أكشت يعني المراد واضح مثلما لو كان نصا في المعنى إذا كان اللفظ نصا في المعنى بعد يحتاج إلى بيان قاعدة أم اصل أم كذا لا يحتاج فاذا الأصول اللفظية تخدمنا في موارد الشك في المراد يعني الفقيه رأى رواية شريفة فيها صيغة إفعال ما يدري المقصود الوجود أم المقصود شنو الاستحباب شك عند الشك نأتي بقاعدة شنو أصالة الظهور نقول الأمر ظاهرا في الوجود هكذا توضيح يرجع إلى هذه الأصول هذه الأصول اللفظية. مو الأصول العملية أصول العملية بحث آخر اصطلاح آخر أصول لفظية يعني أصول تبين المعنى من اللفظ سميت بالأصول اللفظية يرجع إلى هذه الأصول مثل شنو مثل أصالة الحقيقة مثل اصاله العموم مثل اصاله الإطلاق عندما يكون لللفظ أكثر من معنى اللفظ الكتبه مثل الامر صيغة افعل له اكثر من معنى المعنى الاول الوجوب المعنى الثاني شنو نقرأنا الاستحباب منو منه يشك الفقير في ان المتكلم المتكلم منه المولى يعني الله عز وجل النبي واهل البيت عليهم ابوه الصلاة والسلام قفد اي معنى من معانيه المولا هل قصد المعنى الأول أم قصد المعنى الثاني يعني هل قصد من الأمر الوجوب مثلا أم قصد الاستحبار في أن المتكلم قصد أي معنى من معانيه وليس هناك قرينة لم تكن هناك قرينة تعين يعني تبين وتشخص مقصود المتكلم يعني مراد المتكلم ما أراده المتكلم مثال فمثلا حينما يشك في ان المتكلم الذي تلفظ بكلمه اسد المتكلم قال رايت اسدا زين نحن نشك هل اراد بها بها يعني بشنو بكلمه اسد ما نقول باسد لان اسد لفظه مفرد مذكر يعني يعني نقول اراد به فلما قال اراد بها يعني بكلمه اساسيه الحيوان الخاص يعني الحيوان المفترس هذا المعهود يعني او قصد منها منها يعني شنو يعني من الكلمه من كلمه اسد الرجل الشجاع زين عندما نشك ماذا نعمل يعني مثلا لو قال مثلا اتشرم اسدا اكرم اسدا لو شككنا ان المقصود بالحيوان المفترس او المقصود بشنو؟ الرجل الشجاع او قال رايت اسدا هل كان قاصدا هل كان يعني المولا يعني المتكلم هنا الضمير هنا رجع للمتكلم هل كان المتكلم قاصدا المعنى الحقيقي للكلمه يعني شنو المعنى الحقيقي للحيوان المفترس او المعنى المجازي لها يعني للكلمه اللي رجل الشجاع وكان للكلمة ظهور في المعنى الحقيقي الكلمة كانت ظاهرة في المعنى الحقيقي هنا نتمسك باصاله الحقيقة ليش لأصالة الظهور لأن الاصل أن المولى المتكلم أراد الظهور ولم يرد خلاف الظاهر باعتبار أن المولى حكيم إذا يريد خلاف الظاهر، لازم شنو؟ لازم يأتي بقرينة. فما طول ماكو قرينة، المراد هو الظاهر. هذا يسمى بع الظهور. وكان للكلمات ظهور في المعنى الحقيقي، خمس في مثل هذه الحاله في مثل هذه الحالة يعني حالة الشك ووجود الظهور تجري اصاله الحقيقة. نتمسك شكذا الحقيقة الحقيقه ونقول المولا المولى اراد المعنى الحقيقي التي تثبت اصاله الحقيقه ماذا تثبت لنا التي تثبت هي الضمير الراجع لاصاله الحقيقه يعني تثبت اصاله الحقيقة شنو اراده الحقيقه اراده الحقيقه يعني المولى اراد المعنى الحقيقي وحمل اللفظ اللفظ شنو الأسف في مثالنا على معناه الحقيقي عندئذ نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ممتاز هذا كله إذا كان ظهور بجانب المعنى الحقيقي أما إذا كان الظهور بجانب المعنى شنو؟ المجازي فنحمله على المعنى المجازي أما إذا كان للكلمة ظهور في المعنى المجازي مثل أفرض مثلا الصلاة الصلاة المعنى الحقيقي لها شنو؟ الدعاء المعنى المجازي لها هذه الحركات والسكنات والأفعال ثم كثر الاستعمال في المعنى المجازي حتى أصبح معنى ثانيا يسمى بالمنقول. وفرغوا لو شككنا لفظ الصلاة الوارد في السنة الشريفة هل أريد به المعنى الحقيقي يعني الدعاء أو أريد به المعنى المجازي يعني الصلاة المعهودة صلوا عند رؤية الهلال مثلا ما ندري صلوا عند رؤية الهلال يعني ادعوا عند رؤية الهلال ام يعني صلّر رجع يعني يعني عند رؤية الهلال هنا نتمسك بأفالة الظهور الظهور تقول أفالة الظهور تقول بأن المراد المعنى المجازي هنا. أعرف شنو؟ لا يكُن السلام عليكم. نَحْضُ يقول أما إذا كان للكلمة ظهوراً في المعنى المجازي شنو ظهور في المعنى المجازي مثل كلمة الصلاة. التي هي ظاهرة في هذه أصالات المعهودة يعني الركوع والسجود وكذا مو في معنى الدعاء اللي المعنى الحقيقي فتجرى أصالة الظهور هنا نسموها أصالة المجازية أصالة الحقيقة عذرا ما أصالة المجاز ما عذرا أصالة الظهور هنا يعني في هذا المورد التي تثبت هذه الأصالة إرادة المجاز يعني المولى أراد المجاز يعني نصلي عند رؤية الهلال يعني نصلي ركعتين مثلاً يعني نصلي بالشافعية شو تختاره صار في؟ يعني هو هو داعي بالأمر إلى الصلاة عند رؤيه الهلال ما قال صلي بالصلاة المعتبرة اللي عندنا حدنى الآن عندنا من بها من الأشخاص المسيحيين عندما أطلق قال صلي صحيح لكن لم يكن لا لا بال بال اللي عليها بالأفعال لا وغلط بالدرحاء يعني ما ما ما ركن هو يعني اكو شك بني. اكو شك اكو واحد يعني فعندما اكو شك شنو نزله هو ما يصير لازم نرجع الى قواعد القواعد منها اصاله الضور وهي جوهر القواعد اللفظية فضيه اصاله يعني شنو اللي العرف يستظهر من اللفظ نعمل به عند وجود القرينه العرف ما لا يستبر المجاز عند عدم وجود القرينه الحقيقة لو قال رأيت أسدا يخطب احتمال أكو حيوان مفترس بالمعجزة ده يخطب ما يصير يعني يصير لكن هذا احتمال ضعيف رأيت أسدا يخطب نقول الذي أراده المتكلم الرجل الشجاع بأي دليل بأصالة الظهور لأن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى اعتبارك كرينا كذان. اما اذا كان للكلمة ظهور في المعنى المجازي ايش لا ظهور في المعنى المجازي باعتبار وجود قرينة مثلا مثل رأيت اسدا شنو يخطر فتجرى لازم نشوف العرف شنو اللي يفهم فتجرى اصالة الظهور هنا التي تثبت يعني على أصالة. هذه اصاله تدور ماذا تثبت تثبت اراده المجاز يعني المولى اراد المجاز وحمل اللفظ على معناه المجازي يعني نحمل اللفظ شنو مثلا اشد نحمله على المعنى المجازي الرجل الشجاع في مثالنا رايت اشد يخطب ما هي القاعدة العامة السلام عليكم القاعدة العامة المضطردة في جميع الأصول اللفظية هي هذه القاعدة أصالة الظهور أصالة الظهور يعني شنو؟ يعني إذا كان لللفظ معنى ظاهر إذا كان لللفظ معنى ظاهر وهناك أكو احتمال لإرادة خلاف المعنى الظاهر اللفظ شنو الاسد المعنى الظاهر شنو الحيوان المفترس المعنى خلاف الظاهر شنو الرجل الشجاع فالمعنى الظاهر هو المقدر اللفظ شنو الامر المعنى الظاهر الى شنو الوجوب المعنى خلاف الظاهر شنو الاستحبار فنحمله على المعنى الظاهر اللفظ شنو كل المعنى الظاهر شنو العموم المعنى خلاف الظاهر التخصيص نحمله على الامور على على المعنى الظاهر لاحظوا القاعده العامة والقاعدة العامة هي إذا شك يعني لو شكنا مثلا في أن المتكلم المتكلم قلنا منه المولى عز وجل كان قاصدا للمعنى الظاهر من كلامه المعنى الظاهر من كلامه يكتب الوجود كلامه يكتبه العام المعنى الظاهر يعني الوجود الكلام شنو قلنا الامر او لمعنى اخر شنو الاستحباب اللي يغير الظاهر معنى الاستحباب شنو غير ظاهر مو واضح يعني مو ظاهر مو والذي مو والذي يتبادر الى عند عندئذ نحمل المعنى على الظاهر ولا على غير الظاهر بالضبط. على الظاهر يحمل كلامه يعني كلام المتكلم على المعنى الظاهر ليش لأن لو أراد غير الظاهر كان عليه أن يبين ذلك بخارينته هكذا ولهذا قال شوفوا من من ما يقال أيضا في الاحتجاج على أبناء العامة من كنت مولاه فهذا علي مقمولاه صحيح والقرائن الكثيرة الموجودة في شدة الحار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس الذين تقدموا ويرجعون والذين اتأخروا ويصلون خب شنو كان يريد يقول الناس يريد يقول يا ابا اللي يعني له محب عليا له محب هذا إنسان عادي لا يفعل لا. قلتو شنو لا القضية كانت قضية الخلافة وقضية الإمامة اللي جبرائي ينزل ويؤكد ويؤكد فس أفرض إذا فرضا أكو احتمال خلاف الظاهر المراد بالمولا يكون الحبيب مثلا صحيح هذا خلاف الظاهر الظاهر في مثل هذا المقام أنه ي يريد بالمولا الأولا بال بالنفس ألاستأولا بكم من أنفسكم ثم قال من كنت مولا صحيح لو أراد المولا مثلا حقيقة الرسول أراد من من كنت مولا فهذا علي المولا ما أراد الخلافة صحيح وإنما أراد الحبيب هكذا أراد خب هذا كلام سبب أنه كثير من الناس يأخذون الظاهر ويقعون في الاشتباه أردتشنا إذا هو مراد المعنى خلاف الظاهر المفروض يأتي بقرينة على مراده يقول أيها الناس ترى الصور من المراد الخلافه لا المراد مجرد أنه من كنت أحبه فعلي يحبه هذا هو المراد حتى الناس لا يقعون في الاجتباط والخفاء صحيح يعني فهذا ايضا ما يقال بالنسبة الى باب الاحتجاجات اللي هم يأولون الاحاديث اللي وردت في الخلافة بتأويلات بعيدة يلقوا ويلقوا في المعنى في اللغة ويقولون ربما أراد الرسول هذا المعنى اللي هو خلاف الظاهر الجواب لو أراد هذا المعنى اللي هو خلاف الظاهر كان عليه أن يبين ذلك باعتبار الرسول حكيم المولاء الحكيم لو أراد من اللفظ خلاف معناه الظاهر ماذا يعمل يأتي بقرينتين فهنا الأمر يدل على شنو ظهورا في الوجود فالمولى إذا أراد غير الوجود المفروض يجيب قرينه للدلالة على الاستحبار لاحظوا يقول يحمل كلامه على المعنى الظاهر ولهذا قالوا إن جميع الأصول اللفظية جميع الأصول اللفظية يعني أصلت الحقيقة أصلت العموم أصلت الإطلاق ترجع في واقعها إن في جوهرها في حقيقتها في أساسها ايلا اصاله شنو الظهور فاصاله الظهور مثل ما ذكرنا اصاله الظهور هي القاعده العامه لفهم مراد المتكلم المولى التي تضمنت فحواها فحواها يعني ملاقها وجوهرها القاعده العامه المذكوره القاعده العامه المذكوره شنو هي, هي اصاله الظهور اللي ذكرناها ان باعتبار المولى إذا أراد إذا تكلم بكلام وشك في قصد المولى فيحمل على الظاهر من كلامه يحمل على ظاهر من كلامه ولذا قالوا إن جميع الوصول اللفظي ترجع في واقعها إلى أصله الظهور التي تضمنت صحوها يعني صحوا أصله الظهور القاعدة العامة المذكورة القاعدة العامة المذكورة يعني هذ هذين السطرين اللي ذكرناه والقاعدة العامة هي إذا شك في أن المتكلم كان قاصدا القاعدة العامة يعني الحمل على المعنى الظاهر الحمل على المعنى الظاهر زين وأهم هذه الأصول نقولنا أن هناك أصول لفظية التي فرعوها على أصالة الظهور هي فرع لأصالة الظهور يعني الأصول شنو أصالة الظهور أما أصلت الحقيقة وأصلت العموم وأصلت الإطلاق فهي من أقسام ومن تفريعات أصلت الظهور. هي أولاً أصلت الحقيقة. أصلت الحقيقة مثل المثال اللي مثلنا قال رأيت أسداً وشككنا في أن المراد هل هو المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي؟ وكان ظاهرا في المعنى الحقيقي. فنحمله على المعنى الحقيقي لأصلت الظهور أو جعبار آخر لأصلت الحقيقة. وتستعمل يعني هذه الأصالة هذه القاعدة أصالة الحقيقة إن قاعدة الحقيقة فيما إذا شك في أن المتكلم يتكلم عن المولى كان قاصدا بكلامه بكلامه شنو رأيت أسدا رأيت أسدا كان قاصدا بكلامه رأيت أسدا المعنى الحقيقي شنو المعنى الحقيقي الحيوان المفترس أو المعنى المجازي الرجل الشجاع ولم يكن الكلام ظاهرا في المعنى المجازي لاحظوا ما قرين على لم يكن الكلام ظاهرا في المعنى المجازي كتب لم تكن هناك قرين على المجاز لم تكن هناك قرين على المجاز فتنهي فتنهي يعني تكون نتيجة افاله الحقيقة شنو فتنهي يعني تكون النتيجة إلى حمل الكلام على المعنى الحقيقة نقول المراد هو شنو الحيوان المفترس رأيت أسدا يعني رأيت حيوان المفترس لأن اللفظ مع احتمال المجاز اللفظ يعني أسن اللفظ هو الاسد مع احتمال المجاز أقول احتمال المجاز المجاز شنو الرجل الشجاع يكون ظاهرا في الحقيقة اللفظ مع احتمال المجاز يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي اذا اصاله الحقيقه ماذا تفيدنا لو شككنا ان هذا اللفظ اريد به المعنى الحقيقي ام اريد به المعنى المجازي نحمله على المعنى الحقيقي اصاله العموم ماذا تفيدنا لو شككنا ان هذا اللفظ مثل كل اريد به العموم ام اريد به الخاص وما قرينه على الخاص لاحظوا ما قرينه نحمله على شنو على اصاله العموم وتستعمل فيما إذا جاء لفظ عام, لفظ عام أكرم كل عالم أكرم كل عالم وشك في أن المتكلم المتكلم قلنا منه هو المولى كان قاصدا العموم منه يعني من هذا اللفظ منه يعني من لفظ العام هل قصد العموم يعني كل العلماء أكرمه أو الخصوص الخصوص يعني شنو يعني اكرم مثلا العلماء الفقهاء اما الفلاسفه فمثلا لا اتركهم لهنا فصدر العموم منه يعني من العلماء او الخصوص يعني اراده مثلا الفقهاء فقط ولم يكن الكلام ظاهرا في التخصيص الكلام ما كان ظاهر في التخصيص يعني شنو ما كان ظاهر في التخصيص يعني ماكو ما قرينه على التخصيص لعدم وجود القرينه فتنهي يعني أصالة العموم تنهي تنهي يعني توصلنا يعني تكون النتيجة إلى حمل الكلام على العموم نحمل الكلام على العموم ليش لأن يعني اللفظ يعني لفظ العام مع احتمال التخصيص مجرد احتمال التخصيص لا اللف معها احتمال التخصيص يعني مع وجود احتمال التخصيص يكون ظاهرا في شنو في العموم صحيح احتمال التخصيص موجود لكن الظاهر شنو الظاهر يعني المعنى الواضح شنو الذي يستظهره العرف شنو الذي يستغره العرف هو العموم فاذا اصاله العموم ايضا فرع لاصالته الظهور يعني شنو فرعون لأصالة الظهور يعني إنما نقول بأصالة العموم لأن العموم هو الظاهر إذا التخصيص موجود لكن مو حج مثلا مجمل أما إذا التخصيص موجود وقوي الخاص أقوى من العام يصير ظهوره. العام يصير أقوى من الخاص في الظهور فأصالة الظهور شنو تسند الخاص يعني ما أكرم اكرم كل عالم ولا تكرم الفلاسفه العلماء اكرمهم الفلاسفه ايش هم مدرسة مدرسه الفلسفه جئت بها لكي تكون مدرسه في مقابل مدرسه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ناس شافوا العلم كله عند اهل البيت فبني العباس جاؤوا بفلسفه اليونان وهذه الألفاظ المائية وما ادري شنو حتى الناس يصورون انهم اكو علم فالفلسفة أساسا جيئت بها من اليونان إلى البلاد الإسلامية وكان القصد بذلك مكر مثلا الله تعالى وإنما القصد بذلك أنه يفتحون مدرسة في مقابل مدرسة اهل البيت بعدين بعض العلماء اخذوا يهذبون الفلسفة يعني الانحرافات الفلسفية أخرجوها ومثلا الصحيح في الفلسفة خلوها فالفلسفة الصحيح فيه هو مقبول أما الخطأ فيه غير مقبول ولذلك يعني بعض مبادئ الفلسفة ربما تجر الإنسان نعوذ بالله إلى الكفر هناك من الفلاسفه من يعتقد لوحدة الوجود والموجود وبالحلول وبأن كل شيء هو الله عز وجل نعوذ بالله كل شيء يعتبر شنو هذا الله هذه من الفلسفة اللي هي غير مقبولة مثلا بعض الفلاجفة كان يقول ان فرعون كان اكثر فهما نعوذ بالله من النبي موسى عجب شلون لان فرعون وصل الى هذه المرتبة وعرف وقال انا ربكم الاعلى اجتهم انه كل شيء هو الله فهو ايضا الله عرفت شلون اما النبي موسى ما وصل الى هذه الدرجة بعد كان صور وعبد هؤلاء أخذوا الفلسفة بعيدا عن مدرسة أهل البيت الفلسفة لو أخذناها بعيدا عن مدرسة أهل البيت فمعناها الانحراف والانجرار إلى نعوذ بالله الشرك والكفر وما أشبه فكل شيء لازم يكون عن طريق أهل البيت لذلك أحد كبار العلماء اللي هو الفيض الكاشاني صاحب التفسير الصافي هذا وقع في خط الفلسفة وقع في خط الفلسفة وإذا به ينتبه بعد فترة طويلة كان في النجة الثلاثة فتوسل بالإمام أمير المؤمنين وتوسل بالإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف فلليل يكون هذا الطريق اللي أنا رايح به خطأ أرقشون ففي مسجد السهله لعادة الإنسان بإمكانه إن إذا كان قابلا يتشرف بلقاء الإمام هو ما شاف الإمام طرحا وإنما رأى سطرا من نور أخضر مكتوب مكتوب طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوقا يعني مساو لإنكارنا فعرف أن هذه طريقة الفلسفة غير محبذة عند أهل البيت فتركها. وأخذ يصلح بعض مؤلفات لأن هي كانت فيها نوع من الفلسفة وما توفق لتصليح البعض الآخر وتوفي إذا يعني الفلسفة سماه ده إحنا شلون نوصل؟ مثال على شنو؟ آه بلي بلي أكرم مثلا قال أكرم العلماء ولا تكرم الفلاسفة مثلا لو قال منريد إحنا نهين الفلاسفة لكن نذكر مثال ولا تكرم الفلاسفة صحيح فهذا المثال هنا خاص باعتبار أن الخاص مع وجوده أظهر من العام فأصالة الظهور تقدم الخاص السلام في العام اللي ما إلى خاص ونحن نحتمل إرادة الخاص نحن نحتمل أن المولى أراد الخاص هنا أصالة الظهور تقول بأصالة العموم باعتبار ماكو خاص مو انه مع وجود خاص هذا اللي استمحت السيد فبالدين <تصفيق> نحن المخصص مخصص مخصص العموم يخصص العموم اي بدي فأصالة العموم بعد ما ماعدنا شنو شنعده بظهور الكلام نجري أصالة العموم في مورد اكو احتمال الخاص مو القطع بالخاص شوفوا لأن اللفظ مع احتمال التخصيص مع التخصيص مع احتمال التخصيص يعني شنو يعني مو مع القطع بالتخصيص لا إذا مع القطع بالتخصيص التخصيص والخاص هو المقدس لا مع مجرد احتمال وجود الخاص <تصفيق> أكو مثلا رواية ضعيفة فيها الخاص ما ندري هل هذه حجة أم مو حجة هذه الرواية الضعيفة احتمال أن تصلح لأن تكون مخصصا للعام واحتمال أن لا تكون حجة فهي غير مخصصة للعام، فهنا عند الشف نجري أصالة العموم لأن اللفظ مع احتمال التخصيص يكون ظاهرا في العموم. حصلت الإطلاق شنو؟ وتستعمل فيما إذا جاء لفظ مطلق. اشتري خبز، اشتري خبز، هذا مو لفظ مطلق، بس سواء الخبز كان بارد لا حا، سواء كان شراؤه للخبز مثلا في الصباح أو في المساء ماكو كفر. وتستحمل فيما إذا جاء الأب المطلق وشك في أن المتكلم المولى كان قاصدا المطلق من يعني من اللافظة المطلق يعني أي خبز صار أو المقيد أو يريد الخبز الحار فقط شو يسوي بالخبز البارد مثلا ولم يكن الكلام ظاهرا في التقييد شوفوا ماكو قرينة على التقييد احتمال التقييد موجود مو القطع بالتقييد مع وجود احتمال التقييد اصالة الاطلاق هي التي تكون حاكمة هي التي تجري ولم يكن الكلام ظاهرا في التقييد ما كو على التقييد فتنهي يعني اصالة الاطلاق تنهينا يعني تصلنا توصلنا يعني يعني تكون النتيجة الى حمل الكلام كلام شنو يعني اللافظ لفظ المولى اشتري خبزا نحملها على الإطلاق الإطلاق يعني شنو؟ يعني لا نقيده سواء كان الخبز حار أو بارد لأن اللفظ مع احتمال التقييد يكون ظاهرا في شنو؟ في الإطلاق مع احتمال التقييد مو مع القطع بوجود التقييد يعني هذه خلاصة البحث أن اصاله الظهور هي أساس للأصول اللفظية أصالة الظهور يعني شنو؟ اصاله الظهور يعني المولى عندما تكلم بكلام بايه او بروايه شريفه مو ايش شنو المعنى الظاهر المعنى الظاهر هو الحجه يجوز للفقيه ان يعتمد على المعنى الظاهر ليش لان المولى إذا كان يريد معنى خلاف الظاهر كان عليه أن يأتي بقرينة إما قرينة عقلية أو قرينة لفظية إما بقرينة مقامية أو بقرينة مقاليه وهكذا وصل الله على محمد وعاله الطاهرين